بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ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 وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما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 دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لن وأهله واهله الا امراته كانت من الغابرين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 مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم.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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة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 لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون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 فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولوا إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون